بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا الى قومه أ ن أ ن ذ ر قومك من قدر أ ن ياتيهم عذاب أليم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 تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما د ع ا فدعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم و أ خ ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إن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 ا ل موسوعه ل لكم أ ن ا ل ك م ل ا ت ب ج و ن ل ل ه وقارا وقد خ ل ق ك م أ و ا أ ل م ت ر و ا كيف خ ل ق ا ل ل ه س ب ع س م ا ا ت ط م ق ا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 والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومتوا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يئوس ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم أ ض ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ع ص ا ر ا وقال نوح الرب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 و ل ل م ؤ ف ض ي ل و الدكتور محمد راتب النابلسي